بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات وسلام على نبيه ومصطفى وبعد كتاب مفتاح دار السعادة وانشور ولاية العلم والإرادة لما ابن القيم رحمه الله تعالى يقراه عليكم عامر البساطي المجلس الثالث والعشرون المجلد الثاني الصفحة 800 قال رحمه الله فصل وكذلك أعطاه من الأمور المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم علم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الاطعمه ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء وتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما في قيام معاشهم ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وما وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى وما في لودج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد إلا سائل ما حجب عنه علمه فمن تكلف معرفة ذلك في خرظ ظلم نفسه وبخص من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صوابا وترى عند من لا يرفعون به رأسا من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلا وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من الطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتروا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين فصل ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظره فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهن بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالأهمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضي الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا يصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه فلو أن عبدا من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواما ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفوز لديك بما يفوز به من همه رضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه توبة ولا إقلاع قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده الله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه فهو إذا وقع الذنب واقعه مواقعه ذليل منكسر خاضع لربه خائف منه يعتلج في صدره شهوة النفس الذنب وكرهة الإيمان له فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات فأما من بنى أمره على ان لا يعف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى القضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غاربا لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال عليها ولاسيما سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غداً، فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعف نظره ووهد قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي فكلما صدر منه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوه على هذه الحال فينتقل الى الله بنجاسته واوساخه وادرانه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه بربه ولو انه تاب واناب وقت القدره والامكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء اشهى لمن انتقل الى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفد المال ولو أداه وقت الامكان لقبله ربه وسيعلم المسوف المفرط أي ديان للدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فنيت فبحمل السيئات فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن سترعنوا مقادير أجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره في معاده، ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم فينقل قلت فها هو مع ذلك قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأي فائدة وحكمة حصرت بستر أجله عنه قيل العمر الله إن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير الباب العقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتا ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فانكروا حكمة الله في خلقه وأمره وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فهتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلط في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسطى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأده تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكون وأن أهل سماواته وأرضه اعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الله أو يحدثوا ما لا يشاء بل ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته له وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواق بالحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته والطائفة الأولى جحدت الحكمة والثانية جحدت القدرة والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله. والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل له والتضرع إليه أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيها ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمل، فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعه الذنب وأنها تنتهي إلى ثمانية مشاهد أحدها المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهود لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لسائر الحيوانات وربما يزيد عليه في اللذة وكثرة التمتع والثاني مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك. والفرق بين هذا ومشهد الجبرية ظاهر السادس مشهد التوحيد الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد وبين الذنب ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من أربعين حكمة وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسن اقتضت مقتضاته من التخلية بين العبد وبين الذنب فانه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء, وهذه اسماء تطلب اثارها وموجباتها ولا بد فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله اجل هذه المشاهد واشرفها وارفعها قدرا وهما لخواص الخليقه فتامل بعد ما بينهما وبين المشهد الاول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها واتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات كما قدمناه فأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يلم وكيف يطالع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطالع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا تدخلها لام متعليل أصل وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فإذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتين فإنهم لا يرون الحق خارجا عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحيروا إذا رأى بعض أخوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب ولما عرجبت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعد إلى ذلك البر وكل هذا من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا؟ والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى إن من محبته لهم أنه يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون مسببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وزيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه فالتوبة هي غاية كمال كل ادمي فإنما كان كمال أبيهم بها فكان بين حاله وقد قيل له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الأول حال اكل وشرب وتمتع والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاه من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه فصل ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم واحق وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده. وحكى بعض العارفين أنه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلت الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت فقلت اللهم اعصمني حتى لا أعصيك فهتف به هاتف أنت تسالني العصمه وكل عبادي يسألون العصمه فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر قال فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه هذا ولو شاء الله عز وجل أن يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أجهل بالله ممن يقول إنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فصل ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونضائر ذلك في جميع الأسماء فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويدنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجرها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا والباري ويقتضي مبروءا والمصور يقتضي مصورا ولا بد فأسماءه الغفار التواب العفو الحليم تقتضي مغفورا له وما يغفره له وكذلك من يتوب عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمه لمتعلقاتها فهذا باب أوسع من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد وإن كان أثل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيحه من خزامه فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى ما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان لهم من قيامهن اصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشأته الثانية وإما مختصا بهذه النشأة فصل ومنها أنه سبحانه يعرف عبده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجرايان حكمه فانه لا محص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له من، بل هو في قبضة مالكه وسيده فانه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاءه فصل ومنها أنه سبحانه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله وأن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعاجز وذنب وخطيئة وتفريط فهلاكه أدنى إليه من شراك عليه فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه فصل ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة ومنها ما لا تدرك العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه وهذا الذي أثمر له إن الله يحب التوابين ووثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى فكم بين عبادة مدل على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلبت منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده وإلهه وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات فهو لا يرى نفسه مع الله إلا مسيئا كما لا يرى ربه إليه إلا محسنا فهو لا يرضى نفسه لله طرفة عين قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه وذل للسانه وجوارحه وطأطأ مدهما ارتفع من غيره، فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس، خاضع غاض البصر، خاشع الصوت هادئ الحركات، قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات، فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده، لكفى به حكمة والله المستعان. فصل ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعه والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل للربوبيته وتصرفه فيه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه، فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له، وذليل لغناه لحاجته إليه على مدى الأنفاز في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره، وبقي نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب ويقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضيه غيرهما، أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولبها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لوفط وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضى والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظائم ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه لا يستخرج محبته من قلبي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه أو كما قال، فهذا ذل المحبين، الثاني ذل المعصية. فإنضاف هذا إلى هذا هناك فنية الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوة وبطلت الدعاوى جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطاحات ومحي من القلب واللسان انا وأنا واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهود فلم يبق إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه، فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبقى ذرة من ذرات الذل والفقر والضروة إلى ربه شهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك فلله أي مقام اقيم هذا القلب إذاك؟ وأي قرب حظي به؟ وأي نعيم أدركه؟ وأي روح باشرة؟ فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها؟ كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأماني الباطلة؟ ثم اوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم اوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحق واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرا ذليلا خاضعا لا يرفع له رأسا ولا يقيم له صدرا وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي أورثه إياه واشرة الذنب فأي شيء أنفع له من هذا الدواء لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلالة ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بانفه وتعاظمت إليه نفسه وظن أنه وأنه فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه فصل. ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها ظالمة وأنما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى والذي زكاها به وأعطاه إياه لها منها فإذا لم يشأ تزكيه العبد تركه مع دواعي جهله وظلمه فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتاتي بانواع الخير والبر ويترك تزكيه من يشاء منها فتاتي بانواع الشر والخبث وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديده منها انه يأنف من نقصها ويجتهد في كمالها ومنها انه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم واتحاد به أو حلول أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه فصل. ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في صدره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصي والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أنا الجواد الكريم من أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم في منازلهم فلولا حلمه ومغفرته لما استقرت السماوات والأرض في أماكنهما وتأمل قوله تعالى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 ومن هذا قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا فصل ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محاله فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته فصل ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا واخرا فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله اذنا وتوفيقا وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولا واخرا لا إله الا هو فصل ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فليقل أن هذا ولا من أين أديت ولا بأي ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وان كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا اذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه واذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكل ما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وايسر واسهل بكثير فصل ومنها أن يعامل العبد بني جنسه في اساءتهم اليه وزلاتهم معه بما يحب ان يعامله الله به في اساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفا الله عنه ومن سامح أخاه في إساءته إلى سامحه الله في إساءته ومن أخطأ وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى الله عليه ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيرا هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت انظر الموسر واتجاوز عن الموسر أو قال كنت امر فتياني أن يتجاوزوا في السكه فقال الله نحن أحق بذلك منه وتجاوز عنه فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو من أنفع الأشياء إله فصل ومنها أنه إذا عرف فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلا وأكرم وأجزر عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهكذا هو له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة فصل ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم وينفرج بطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج وأكل بعضه بعضا ويستدح العصات من دعائه عليهم وقنوته عليهم وسؤال الله أن يخصف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فاين هذا من حاله الاولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فضالة فصل ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي ليس له وألبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا ترجع من كاس زلة كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولي لك خرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفيه لا يحشنك ذاك العتب إن له لطفا يوريك الرضا في حالة الغضب فبينما هو لابس ثوب الإدلال الذي لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه ثوب الذل الذي لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبها من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عز له بغيره فصل ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواع من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق وتوابعها ومن المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبودية لها أسباب تهيجها وتبعث عليها فكل ما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب البعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والايثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات وكم من ذنب كان سابا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فاحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب وإن من تبلغ رحمته ولطفه وبضره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه فحقيق به أن يكون الحب كله له والطاعه كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر فصل، ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه إياه، فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقازيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة، فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة، وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسلوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمه المطلقة، وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وأن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه به من الحضوض والأقسام وأرده أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ فحينئذ يكون أكثر أمانه وآماله العود إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته فصل ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المعاملة التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها فصل ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرحة التي يظهر بها عند التوبة النصوح وتامل كيف تجد القلب يرقص فرحا وانت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هو وهذا امر لا يحس به الا حي القلب واما ميت القلب فانما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن اذن بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من انواع الاحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحه ساعه بغم الابد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش فوازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل مرئ يصل إلى ما يناسبه فصل ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه وأضعاف ما ياتي به فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقد وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرم بمعاناته لفضله وكماله وأنه كان ينبغي له أن ينال الثري ويطأ بأخمصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوص الحظ وهذا الضرب من غض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال فهم بين تعتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحادة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به اليهم من أعظامهم وغسالة ايديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمانينه بذكره وقرة العين بخشيته والرضابه فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخاطه فصل. ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصايد عدوه ومكامنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والخطاع ومكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظهروا به ويجتاحوا جملة فصل ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وجأشه وحميته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل شجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا والجراحات في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلا خير في من لا مرؤة له بطلب أخذ ثاره من اعدا عدوه فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأنضعه كما جاء عن بعض السلف إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره فصل ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي كان المرض يباشره وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفاً هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان صحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبه فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده فجاءهم الإسلام كل خصله منه مضادة لكل خصله مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعه وأمن وعافية وغنى وبهجة ومسرة فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فاطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من ابر الناس والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه فصل ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد عنه وزوال ذلك الأنث والقرب ليمتحد عبده فإن قام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المصدرج وعلم أنه قد فاته حياته حقا فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ المقدار، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينه الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالي ولا تك ممن مدب عن إلى جنا فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي، فالعبد إذا بلي بعد الأنس بشيء من الوحشة وبعد القرب صلي بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاته طواف الوداع فركب الأخطار ورجع إليه ولما تذكرت المنازل بالحما ولم يغض لي تسليمه المتزود، تيقنت أن العيش ليس بنافعي، إذا أنا لم أنظر إليها بموعدي، وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول، ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعه قربها من ربها، فهي ممن إذا غاب لم يطلب، وإذا أبق لم يسترجع، وإذا جنى لم يستعتب، وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك،